ففي هذين الدليلين بيان أن لله سبحانه وتعالى أسماء وله صفات فأسماءه كثيرة كما هو معلوم ما أحد يستطيع أن يحصي أسماء الله سبحانه وبالنسبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماء فهذا ليس على سبيل الحصر كما بينه العلماء في موضعه شاهدنا لله عز وجل أسماء وصفات ومن أسمائه سبحانه الحكيم والحكيم من معانيه هو الذي يضع الأشياء في مواضعها فهو حكيم سبحانه يضع الأشياء في مواضعها ويخلق الخلق بحكمته ويقدر أفعالهم بحكمته سبحانه وتعالى فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والإنسان إذا تفقه في أسماء الله وصفاته ازداد نوره وقوي إيمانه واطمأن قلبه وربط على جأشه فعاش سعيدا في الدنيا والآخرة والله عز وجل قد قدر ما قدره سبحانه وله فيه حكمة فقد يرى الإنسان أن في هذا الأمر شر لكنه خير من حيث لا يشعر فالله عز وجل حكيم عليم تأمل إلى قوله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الفساد هذا شر ولا خير شر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فلو تاملت في قوله لعلهم يرجعون لوجدت خيرا فالفساد يقع في الأرض بسبب أعمال الناس وبسبب أيدي الناس لكن من وراء هذا الفساد خير لأناس يرجعون ويرتدعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى فكم من إنسان كانت استقامته بسبب مرض وكم من إنسان كانت استقامته بسبب مصيبة نزلت عليه وكم من إنسان سبب استقامته الفقر والجوع وقس على هذا أشياء كثيرة ونماذج كثيرة في الكتاب والسنة تجد إنسانا في غيه وطغيانه فيبتلى بأمور يعافيها الله عز وجل بها ويتوب إلى الله وتأمل إلى قوله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الرسول والذين آمنوا معه يقولون متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب هذا الجواب من الله سبحانه ففي بداية الآية ابتلاء وتمعيص وبأساء وضراء وفي عاقب وفي نهاية الآية عاقب حسنة يأتي النصر ولو لم يكن هذا الابتلاء وهذه الزلزال والبأس والضراء ما سيأتي نصر والنصر هذا فيه فوائد عظيمة للإسلام والمسلمين وأصحاب النصر تأمل وتدبر في سورة يوسف عليه السلام تجد آية عظيمة وأمور الله عز وجل يعلمها ترى يوسف عليه السلام يتنقل من محنة إلى محنة منذ أن خرج من بيت أبي مكر به إخوته وأخرجوه من عند أبي ابتلاء رموه في البئر ابتلاء ثاني ضربوه قبل أن يرموه بالبئر ابتلاء ثالث باعه عبدا وهو من أشرف الأنساب من نسب إبراهيم عليه السلام وباعه عبدا هذه محن أيضا وفتنة وأضف إلى هذا تتهمه امرأة العزيز هذه أيضا فتنة وابتلاء زد على هذا أنه ألقي به في السجن هذا نبي الله الله يحبه نبي من أنبياء الله ولو تأملت في آخر السورة لوجدت أن هذا بكامله لصالح يوسف عليه السلام لصالح فخرج من عند أبيه بداية التمكين وألقي في البئر تمكين أيضا وخرج من البئر واشتراه ملك مصر هذا تمكين واتهم بالفاحشة تمكين أيضا لو لم يتهم بالفاحشة ويلقى في السجن سيبقى عبد باستمرار ويتعب ودخل السجن وذكر لذلك الرجل الذي خرج وفسر له الرؤيا أن يذكره عند الملك فنسي لحكمة يعلمها الله حتى اجتمع القوم واحتشد الناس عند الملك من وزراء وأمراء ووجه ناس وعوام الناس فأخرج الله يوسف في ذلك اليوم وفي تلك الساعة فرفعه إذن مكن الله عز وجل يوسف عليه السلام عن طريق الابتلاء والامتحان الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فبعد هذا الابتلاء والشدة يأتي أخوة يوسف ويقولون يا أيها العزيز من المقصود بالعزيز الآن؟ المقصود هو أخوهم وطلبوا منه أن يتصدق عليهم رفعه الله عز وجل عن طريق الابتلاء ولو تأملت في بداية سورة يوسف تجدها من محنة إلى محنة وابتلى إلى ابتلاء وحكمة الله عز وجل ظهرت في آخر السورة ليرفع يوسف عليه السلام فالأمر له سبحانه وتعالى فالله عز وجل سنته وحكمته أنه يبتلي عباده الصالحين ويبتلي الطالحين يبتلي المسلم والكافر ويبتل النبي وعدو النبي فالابتلاء يعود للصالح صلاح ويعود للكافر المجرم انتقام من الله سبحانه إذا له الحكمة البالغة والحجة الدامغة وأعظم العبادات أو من أعظم العبادات انتظار الفرج بعد الشدة هذه عبادة عظيمة قال الله عز وجل لنبيه فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر قد يأتي شر إليه وعواقب خير وأنت لا تعلم وما هنالك ظلمة قد استمرت ولا هنالك محنه قد استمرت إنما تأتي أيام ويأتي الفرج من الله سبحانه والقرآن والسنة مليئة بهذا ولإختصار الوقت سأذكر إثنتين من النماذج النبوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأكتفي لتعلم أن الفرج مع الكرب وأن النصر مع الصبر وأن بعد العسر يسرى ذكر لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين أن بين يدي الساعة فتن عظيمة وأعظم فتنة بين يدي الساعة فتنة الدجال ما هنالك فتنة أعظم من هذه الفتنة على الإطلاق يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا ويحذر أمته الدجال مع العلم أنه سيبعث في آخر الزمن وفي أمة محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم لكن لشدة خطورته ولعظم فتنته كل الأنبياء يحذرون فتنة الدجال فتنة عويصة قبل أن يخرج الدجال ثلاث سنوات شديدة على الناس السنة الأولى يمسك الله عز وجل ثلث خيري السماء والأرض السنة الثانية يمسك الله الثلثين السنة الثالثة ما يتنزل شيئا أو شيء من السماء من الخير ولا يخرج شيء من الأرض فقر مطقع وجوع شديد على إثر هذا الإبتلا والمحنة يخرج الدجال ويخرج بفتنة باهرة عنده أموال طائلة يدعو كنوز الأرض فتخرج بعده كعياسيب النحل وهذا ليس إكراماً له إنما فتنة للناس ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب ويأتي هذا ومعه جنة ونار وناره جنة وجنة ناره ويحيي الموتى بإذن الله لا إكراماً له إنما فتنة يبتل الله عز وجل بها العباد فتخيل على محنه وعلى بلوى الناس في جوع شديد وهو صاحب الأموال الطائلة وعنده هذه الابتلاءات التي يبتل الله عز وجل بها عباده ومع هذا يدعوهم إلى عبادته وأنه ربهم فتنة وهو كافر بين عينيه كاف ألف فارا يقرأها كل مؤمن كافر ومع هذا يعيش في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كاسبوع وبقية الأيام كبقية أيامنا لشدة هذه الفتنة يتغير الكون اليوم الأول تشرق الشمس ما تغرب إلا بعد سنة فتنة شديدة شدة فتنة يطوف ومن شدة فتنة يطوف الأرض بكاملها ولا يدع مكان إلا دخله إلا مكة والمدينة تحرسها ملائكة ومن شدة فتنته أن مكة والمدينة يهرب إليها الناس فترجف رجفة فيخرج منها كل منافق أي من كان منافق ومذبذب لا بد أن يلتقي بالدجال ويفتة به فتنة شديدة جدا ومع هذه الفتنة ترى فرج الله عز وجل وترى تفريج الله عن عباده وهي قائمة فيتعرض لأقوام يثبتون على الحق في هذه الفتنة العويصة يمر بشاب هذا الدجال كما في الحديث فيدعوه أن يؤمن به ويقول أنه ربه أن الدجال رب هذا الشاب فيأبأ ويرفض أن يكفر بالله فيقسمه نصفين ثم يمر من بين شق اليمين وشق الشمال والناس ينظرون إليه بعدما يمر من بين شقين يقول له كن فيقسم بإذن الله لا لأن الدجال له فضل عند الله إنما ابتلا ومحنة للعباد فيقوم والناس ينظرون إليه موقف مخيف وفتنة شديدة فيقول أنا ربك أي هل آمنت الآن أني ربك لأنني قد أمتك وأحييتك وهو ما أماته ولا أحياه إنما أماته الله وأحيا بهذه الطريقة فثنة لمن قد كتب الله قدرا فتنته وينجو من كتب الله نجاته فيقول والله ما ازددت بك إلا إيمانا أنك الدجال فيريد أن يقتله فيكون تكون رقبته طبقا من حديد ما يستطيع أن يقتله ينجيه الله عز وجل في هذا الموقف العصيب بعد هذه الفتنة ينزل عيسى ويخرج المهدي فيقتل هذا المجرم وانظر إلى تنفيس الله على عباده بعد هذه الفتنة أسعد أيام وأحسن أيام يعيشها المسلم بعد فتنة الدجال وبعد موته أحسن أيام تتنزل خيرات السماء وتخرج خيرات الأرض ولسعادة الناس في ذلك الزمان ينزع الله عز وجل الحسد من قلوبهم ما في تحاسد وهكذا يبسط الخير من السماء والأرض حتى يأكل من الرمان العشرة حتى يشبعوا من الرمان والبقرة والناقة يشرب من حليبها الفئان من الناس الجماعة الكبيرة من الناس يشربون ويروون من حليبها ويخرج الخير العظيم هذا يدلك أن الله عز وجل يفرج بعد الكرب وينفس على المسلمين مهما اشتدت الفتن ومهما تلاطمت فأملنا بالله عز وجل كثير وكبير وتأمل إلى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحمد بن عبد الله المهدي الذي يظهر يظهر في آخر الزمان مهدي أهل السنة والمسلمين لا مهدي الروافض ال الذي يقولون كذبا أنه دخل السرداب أنه دخل السرداب ومازال ينتظرون بالخيل وبالسيف والفارس قال النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم أن في آخر الزمان يخرج هذا المهدي عليه السلام متى يخرج وقد امتلأت الأرض ظلما وجورا الأرض امتلأت بالظلم والجور فيخرج فيملأها عدلا وقسطا، اضطر على فرج فرج عظيم من الله عز وجل وما قوم يأجوج وما قصتهم ما هي عنا ببعيد يخرجون في آخر الزمن فيفسدون في الأرض أم مجرمة أم كافرة ما فيهم واحد في الجنة كلهم في النار يمرون على البحيرة فيشرب أولهم كل الماء ويأتي آخرهم ويقول كان هنا ما أشكالهم مخيفة بعضهم أذن له ينام عليها وإذن يلتحف بها خلق عجيب ومخيف يقتلون المسلمين ويقتلون أهل الأرض حتى من شدة الأذى يهرب المسلمون منهم إلى شعب الجبال ويفرون منهم لشدة الأذى فيظنون أنهم قد قتلوا كل من في الأرض لشدة ما أفسدوا فيقول بعضهم بقي أهل السماء نقتلهم انظر على كذا فيضربون بسهم إلى السماء فيختضب دما فتنا لهم فيعود هذا السهم ويظنون أن هذا الدم من آل السماء قد قتلوهم فيرجع فيهم فيقتلوا عن آخرهم يستريح المسلمون منهم تظهر الأرض فرج يأتي من الله في لحظات بعدها يقول المسلمون بعضهم لبعض هل منكم أحد؟ ينظر إلى هؤلاء القوم فيقوم أحدهم وقد نذر بنفسه لأنه يعلم إذا رأوا سيقتلوه فينظر إليهم فيراهم قد قتلوا عن آخرهم فيبشر المسلمين فيأتي الله عز وجل بسيل فتأخذ هذه الجثث ذنتنا فتطهر الأرض منهم هذا الذي يجب علينا أن نفهمه وأن نعتقده أن الكرب بعده فرج والعسر بعده يسر مع بذل الأسباب الأسباب الشرعية من الوقوف أمام الظالمين والمعتدين ومن الدعاء والدعوة لله إلى الله رب العالمين والدعاء والاستقامة والصلاح والإقبال على الله عز وجل فأبشروا يا أيها المسلمون بنصر الله وأبشروا بتيسير الله بعد العسر وأبشروا بالفرج بعد الشدة لكن لابد أن أكون أنا وأنت نوات إصلاح ونوات تغيير لواقع الأمة تغيير شرعي من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة ومن المعصية إلى الطاعة فإذا استقمنا على الكتاب والسنة فلنبشر بالخير العظيم وهي أيام يعيشها الإنسان ويأتي الفرج وأعظم فرج للمؤمن عندما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة إلى جنة الله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مستريح ومستراح من أسأل من الله سبحانه أن يفرج عنا وعنكم وعن جميع المسلمين في كل مكان وأن ينصر المستضعفين في بلاد دماج وفي كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.